إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَسْقُ فَمَنِ اهْتَدَافَ لِنَفْسِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ فِي أَكِيلٌ الله يتوف الآن فتحين موتها والتي لم تموت في منابها سعيكم <تصفيق> في <تصفيق> كل في قوالك اتخذوا من دون الله شفاء قل أولو كان